فيتبعون احسنه وبعد فهذا هو الدرس الثاني والأربعون في سلسله دروس السيره النبويه ومازلنا بصدد الحديث عن غزوه خيبر وما يتعلق بها من احكام ومبادئ وعظات وصلنا الى الحكم الرابع أو المسألة الرابعة عقد المساقى ما هو وهل هو جائز أم لا عقد المساقى هو أن يتعاقد صاحب أرض مع فلاح مثلا على أن يخدم أشجار هذه الأرض من حيث السقيا من حيث الرعاية وما إلى ذلك على أن يكون قسم مما تنتجه هذه الأرض من ثمار الأشجار لهذا الذي يشتغل في هذه الأرض هذا العقد يسمى عقد المساقة جمهور العلماء من شافعية ومالكية وحنابلة على أن هذا العقد جائز والدليل على ذلك عمل المصطفى صلى الله عليه وسلم العقد الذي أجراه مع يهود خيبر عندما وضعت الحرب أوزارها ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اقترحه اليهود من بقائهم في الأرض لأنهم أدرى بخدمتها على أن يشتغلوا برعاية هذه الأرض وكانت الأرض مزروعه نخيل وعنب فقط على أن يكون الناتج بين أهل خيبر والمسلمين رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إذا عقد المساق هذا هو وهو جائز عند جمهور العلماء الإمام أبو حنيفة رأى عدم الجواز لكن الصاحبين ذهبا إلى ما ذهب إليه الجمهور من أنه عقد جائز بالمناسبة نسأل عن عقد آخر يسمى عقد المزارعة ما هو وما حكم هذا العقد؟ المزارعة أن تكون الأرض لا مغروسة بالأشجار بل مزروعة بحشائش بنباتات نحو ذلك ويتم العقد ذاته بين المالك وبين فلاح على زرع هذه الأرض بالنباتات التي تزرع بها عادة على أن يكون الناتج بين المالك وبين هذا الإنسان الذي يشتغل نعم هذا العقد فيه خلاف عند الفقهاء كثير من الشافعيه قالوا غير جائز ولكن الجمهور قالوا عقد المزارعة قياسا على عقد المساقه يجوز نعم سواء كانت الأرض كلها مزروعة بالنبات الذي يعني لا لا, لا ساق له لا ساق له أو كانت النباتات بين الأشجار جمهور العلماء قالوا هذا مثل المساق وبناء على ذلك فهو أيضا جائز نعم إذا عرفنا بالمناسبة الفرق بين المزارعه والمساقة. المساقة لا شك فيها أنها جائزة عند الجمهور المزارعة نعم هي أن تكون الأرض لا أشجارة فيها وإنما يتم العقد بين المالك وبين الفلاح على استنبات هذه الأرض بأنواع من النباتات التي لا ساق لها نعم المساله الخامسه مشروعية تقبيل القادم والتزامه أهو جائز أم لا تقبيل القادم والتزامه قال الفقهاء هذا جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما استقبل جعفر ابن أبي طالب اتيا من الحبشه قام إليه وقبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتزمه إذن دل ذلك على مشروعية التقبيل والالتزام كذلك ما رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثه متبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلغى التبني حب المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء فقرع الباب ورسول الله يقول في بيتي فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله إذن هذا دليل ثان على أن هذا جائز طيب لكن يشكل على هذا الذي قلنا حديث اخر صحيح موجود في الترمذي احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله انس قال يا رسول الله الرجل منا يلقى صاحبه أينحني له قال لا قال يقبله قال لا قال اي صافحه قال نعم كيف نوفق بين هذا الحديث وبين تقبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر بن ابي طالب وتقبيله لزيد بن حارثة لا ما في اشكال عندما سال انس انس رضي الله عنه رسول الله ساله عن اللقاء الذي يتكرر كل يوم ما بين الاصدقاء والاخوه هذا اللقاء الذي يتكرر هل يجوز للواحد منا ان ينحني لصاحبه عندما يرى قال لا طيب يقبله قال لا يصافحه قال نعم لذلك لان هذا اللقاء يومي يتكرر نعم اما ما ذكره ذكرت السيدة عائشة من مجيء زيد بن حارثة ومجيء جعفر بن أبي طالب في غزوة خيبر، فهذا قدوم من سفر في فرق بين أن تستقبل صديقك آتيًا من سفر هذا لا بأس نعم ولعله مندوب ومسنون الالتزام المعانقة والتقبيل أما ان تلقى صاحبك كل يوم مره او مرتين وكل ما رايت تعانقه وتقبله يعني ذوقا المسألة غير وارده هذا ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما الانحناء فهو في كل الاحوال مرفوض سواء كان اتيا من سفر او لم يكن اتيا من سفر الانحناء غير جائز وهو ممنوع وهذا ما انبه كثيرا من الاخوه ومن الشباب اليه عندما يقبل الواحد منهم يريد ان يقبل يد عالم من العلماء مثلا ينحني واي انحناء, انحناء يصل الى الركوع هذا غير جائز قولا واحدا النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك لا سيما إن وصل الانحناء إلى درجة الركوع، يقول أحدهم أنا لا أعني وأقصد الانح بالانحناء العبادي، لكنني أريد أن أصل إلى يدي هذا الشيخ الصالح الفاضل ليقبله، فيضطر من أجل أن يصل إلى يدي أن ينحني. نقول. انت وشيخك تتقاسمان الحرمه في هذه الحاله اذا كان ولا بد من ان يقبل المريد يد الشيخ فعلى الشيخ ان يرفعها حتى لا يحرج المريد ويدعوه الى الانحناء نعم والافضل من هذا ان يتابا يعني ان يرفض تقبيل اليد نعم و نحن نقول تقبيل يد العالم ورد وقد قبلوا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ذلك في الصحيح وقبلوا ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا شيء وأن يحبذ الشيخ من الناس تقبيل يده شيء آخر لهذا الإنسان الذي يعتقد بصلاح فلان من الناس أن يتقرب إلى الله بتوقيره ومن جملة التوقير تقبيل اليد لكن هذا الإنسان الذي أن يعتقد بصلاحه مفروض أن يأبى ذلك لا أن يسر بذلك لا أن يطرب بذلك وأن ينتشي بذلك أنا عندما أرى أن هذا الشيخ يسره أن يقبل الناس إليه يقبلون يده وينحنوا له أعلم أنه ليس صالحا وإن ثم فأنا لا أقبل يده الرجل الصالح هو ذاك الذي يرى نفسه غير صالح ويأبر هذا الأمر وأي كان تقبيل يد العلماء وارد إذا كنا نعتقد بصلاحهم ونرى في سلوكهم دلائل الصلاح والاستقامة لكن لا يجوز في سبيل تقبيل يد هذا العالم أن ننحني لا سيما إذا وصل الانحناء إلى درجة الركوع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك طيب هذا النهي عندما سأل أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل بنا يلقى صاحبه أن يقبله قال النهي عن التقبيل قالوا داخل في كراهية التنزيه لا كراهيه التحرير يعني هو شيء غير مقبول مكروه تنزيها لكن لو أن إنسانا نعم كل ما رأى صاحبه كل ما رأى شيخه كل ما رأى قريبه صديقه قبله وعنقه لا يترتب على ذلك حرمه اذا كانت النيه سليمه نعم الامر السادس او الحكم السادس إن هنا في احكام هامه ينبغي ان تسترعي انتباهنا في الواقع ما لاحظناه من ان ذلك الصحابي الذي وظفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واليا على خيبر عاد بعد عدة أشهر إلى المدينة المنورة وجاء إلى رسول الله بتمر ممتاز من تمر خيبر اسمه تمر جنيب فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك التمر وقال أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا إن لنبتاع الصاع منه بالصاعين من التمر،, التمر العادي يعني نعطي صاعين من تمر عادي لنأخذ في مقابله صاعا من تمر اسمه تمر جنيب قال لا تفعل ذلك بل بيع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا التمر الذي عندك الذي مللت من أكله واجتويته بيعه بالدراهم ثم اشتري بالدراهم هذا التمر الجميل على ما دل هذا الامر دل على أن مبادلة مطعوم بمطعوم من جنس واحد لا يجوز إلا أن يكونا متماثلين ما يكون في تفاوت بناتهم تمر تمر جنس واحد اذن اذا استبدلنا تمرًا بتمر حنطه بحنطه شعير بشعير مطعوم بمطعوم من جنس واحد يجب ان لا يكون هنالك تفاضل اطلاقا وهذا الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أكده في حديث آخر يرويه عبادة المصامد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله يقول أو ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين ويدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرباء الآن هذا الحديث زاد شيء آخر كذلك نقد ذهب بذهب ينبغي أن يكون متساويين فضة بفضه ينبغي أن يكون متساويين لا وأكثر وأن يكون يدا يد. يعني في مجلس واحد تعطيه الذهب الذي تريد أن تعطيه إياه وتأخذ الذهب المقابل على أن يكون الذهب الذي تأخذه بمقدار الذهب الذي تعطيه وكذلك المطعوم وعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع من المقتاتات ما يقتات يعني نعم مثل البر مثل الشعير مثل التمر مثل الملح وهكذا أوضحنا وتبين لنا ذلك هنا أيها الإخوة قد يخطر في بال البعض وهذا يجل اليوم أن يقول يعني ما الفرق ما الفرق بين أن أعطي شيء من التمر الذي طال أمده عندي لأستبدل به تمرا آخر وبين أن أبيع التمر اللي عندي بالدراهم ثم أشتري بالتمر ثم أشتري بهذه الدراهم التمر الآخر يعني هذا كمن هكذا يقولون لا أقول ذلك كمن يدير يده ليقول هذه أذني نعم هذا ما يقوله البعض ما الجواب عن ذلك الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير بشعير يدا بيد ومثل بمثل فمن زاد او استزاد فقد اربى ثم بين لنا الطريق الذي به تصل الى ما تبتغي بدون ارتكاب حرمه الطريق هو ان تبيع الطعام الذي عندك بدراهم وان تشتري بالدراهم جنيبا قال ما الفرق نقول ان ظهر لك الفرق أو لم يظهر لك الفرق يكفي من الفارق أن رسول الله حرم هذا وشرع هذا نعم وهذا الكلام الذي يردده البعض اليوم ما الفرق؟ هو ذاك الكلام ذاته الذي كان يقوله اليهود إنما البيع مثل الربا كانوا يقولون يعني عندما نتعامل مثل هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادلان مقدار من القمح ربما يكون رديعا بمقدار أقل منه من القمح الممتاز طيب هذا يتم بالتراضي ما الفرق بين هذا وبين أن أبيع البر بالدراهم وأشتري بالدراهم النوع الذي أريده من البر هكذا قال اليهود هذا ما نقول لهم إنما البيع مثل الربا اجابهم الله إجابة تبكيتي جواب تبكيتي قال وأحل الله البيع وحرم الربا طيب ما في فرق قضى الله عز وجل أن يكون البيع البعيد عن الربا وأسبابه جائزا حلالا وأن يكون الربا محرم هكذا نقول و على من يسأل مثل هذا السؤال أن يعود إلى نفسه ويسأل نفسه أموقن هو بنبوة رسول الله أموقن هو بأن هذا الشرع من عند الله عز وجل اليوم كثيرون هم الذين يقولون العمليات المصرفية التي تسمى عمليات إسلامية هي نفس العمليات الربوية في البنوك التقليدية لكن وضعوا طربوش الإسلام على العمليات التقليدية فاصبحت إسلامية هذا تماما كمن يقول السفاح مثل الزواج لكن هذول المشايخ وضعوا تربوش الاسلام على السفاح وان صار السفاح زواج والا هو زواج مقبول هذا الكلام في مسلم يقول هذا الكلام الذي يقول ذلك الكلام عن الربا ويقرر التساوي بين العمليات المصرفيه الربويه وبين خدمات المصرفية المبرأة عن الربا عندما يقول كلاهما سواء أكيد قلبه يقول السفاح والزواج أيضا سواء وإلى من الوقت طيب هاتف شو الفرق الرجل الذي يرتكب الزنا ما الفرق بينه وبين من؟ نعم يجامع زوجته نفس الشيء يعني بس مشان لأنه أعد مع بعض البعض قالوا زوجتك وأنكحتك وقبلتك كذا يعني شو هذا منطق أرعى كان يمارسه اليهود في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم يمارسه بعض من يتظاهرون بالإسلام أقول يتظاهرون بالإسلام نعم نحن في دار الدنيا لا نستطيع أن نقول أكثر من هذا بالواقع ان هناك فارق كبير ولكن يجب على المسلم أن يذعن للإسلام حتى ولو لم يدرك هذا الفارق الكبير يعني لو قال واحد أنا والله لا أستعد لأن أتعامل مع هذا الحديث الذي يقوله رسول الله الذهب بالذهب والفضه بالفضه والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر مثلا بمثل ويدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى انا ما بستطيع اقتنع فيه لحتى تحكي لي ليش اذا هذا ليس مؤمنا برسول الله لما بدك تقول له ليش كذا كذا كذا كذا اقتنع هو مؤمن بعقله إذن هو ليس مؤمنا طيب أخي يا يا شغلات الشارع شرعه وانت ما رح تعرف حكمته كل ما شرعه الله تعلم حكمته لا والمسلم هو ذاك الذي يستسلم مسلم ما معنى مسلم يستسلم لشريعة الله أن يعلم أنها شريعة العدل وأنها شريعة الحق وأنها تغلق باب الظلم وتفتح باب الرحمة وباب العدالة الإنسانية نعم هكذا ينبغي ان يكون المسلم اما اذا بكل مساله بده ينتظر ليش حرم الخمره نعم ليش حرم الربا نعم لا عدم غير طيب هنالك من يقول طيب هل هذا الانسان يلي باع التمر بالدراهم بعدين اشترى بالدراهم التمر الممتاز قصد نفس ما فعله الاول بس هداك راسا استبدل التمر بالتمر وهذا دار لف وصل لنفس الغايه فما دام القصد واحد لازم يكون هذا كمان حرام لا قواعد الشريعه الاسلاميه ليست كذلك هنالك فرق كبير بين هذا وذاك طيب انا لو واحد تزوج امرأة واثناء العقد نعم اشترط أن يكون زواجه لمدة ثلاثة أشهر العقد صحيح بطل لأن طبيعة عقد الزواج ينبغي أن لا يكون مقيدا طيب لو واحد تزوج فتاة بعقد دون مقيد بزمن إيجاب وقبول وعقد زواج دون تقييد بزمن لكنه ينوي ان يطلق بعد ثلاثه اشهر طالب هو باوروبا بخاف على حاله بده يتزوج لبين ما يرجع لبلده يتزوج زواج غير مقيد غير محدد بمدة زمنيه نعم لكنه ينوي زواجه صحيح ام لا زواجه صحيح ولا يجوز لك أن تقول ما الفرق العبرة بالعقود بالالفاظ والمباني لا بالقصود والمعاني أما العبادات لا العبرة بالقصود والمعاني العقد عقد البيع عقد الشراء نعم ننظر إلى الصيغة اللفظ الإيجاب القبول بنحطهم في ميزان الشرع هذه الألفاظ متفقة مع ميزان الشرع إذن العقد صحيح غير متفقة مع ميزان الشرع إذن العقد باطل هذا الأمر ينبغي أن نتبينه بهذا الشكل ومرة أخرى أقول أيها الاخوه نحن نحمد الله عز وجل على أن نعم هيأ في شامنا هذه نعم فرصة لم نكن نتصورها أو نحلم بها وهي فرصة المصارف الاقتصادية التي تقوم بالخدمات المصرفيه الخالية عن الربا نحمد الله عز وجل على ذلك وينبغي أن نشكره على هذا وأنا أعلم علم اليقين أن هنالك عملاء للصهيونيه العالمية التي ترتعد فرائصها من انتشار المصارف اللاربويه في العالم لانها تميت الاخطبوط الذي الاخطبوط الصهيوني الذي يهيمن على الاقتصاد في العالم نعم ولذلك فان الصهيونيه تجند لنفسها عملاء في العالم العربي والاسلامي من أجل محاربة هذه المصارف الإسلامية كيف تحاربها بهذه الحجة ما الفرق لا فرق العملية ذاتها وضع طربوش الإسلام على العمليات الربوية صاروا يسموها عمليات إسلامية الجواب عرفته وما ذلك بالأمس اقترعت عقد ندوة عقدت هذه الندوة وكنت أنا واحدا من المشتركين فيها وقلنا نحن نرحب بكل من يريد أن يناقش في هذه المصارف الإسلامية وله أن يأتي بحجته وأن يدلي بدلوه الذي يريد أن ينتهي من خلال مناقشته فيه إلى أن العمليات الربويه غير الرباوية كل واحدة فغاب هؤلاء الذين يتبجحون ولم نجد واحدا منهم في الساحه ومع ذلك اقول نحن الان في مرحله منعطف نحن نجتاز منعطفا نتخلص فيه من العمليات الربويه الكثير الكثير المعقده لنصل الى ساحة العمليات الإسلامية الصافية عن الشوائب نحن الآن في منعطف بهالمنعطف المنعطف يمكن يصير فيه أخطاء ممكن تصير فيه ذيول لسه يعني ما تصفت الأمور لم يعني يعني تتخلص هذه العمليات ربما من الشوائب شو منجي منساوي منتخذ من هذه الشوائب معولا لتحطيم سيرنا إلى مرضات الله نجعل من هذه الشوائب معولا من أجل استعادتنا رجوعنا إلى ما كنا عليه من المحرم لا هذا غير جائز نعم لك أن تقول والله هنا قد توجد شائبة ما الحكم فيها نعم إذا كانت فعلا شائبة نقول هذه شائبة ولسوف نبذل الجهد المتواصلة للتخلص منها. شيء طبيعي وقت ما نكون انا في في منعطف تصير في امور من هذا القبيل لكن ما ينبغي ان تكون السنتنا السن التهديد هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم عباره عن جنود وعملاء للصهيونيه العالميه التي تريد ان تخيب أمال المسلمين في هذا الذي تسير فيه وهذا الذي تسعى إليه بقي أن نعود إلى ما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأوطين لواء غدا رجلا يحبه الله ورسوله وتبين أن هذا الذي قال عنه رسول الله ومن؟ سيدنا علي رضي الله عنه سأل عن قالوا إنه هناك يشكو عيني رمض فاستقدمه جئ به فعلا كانت عيناه نعمت عنيان من رمض بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه وإذا بهما عادت للتوب مبراتين من هذا الرمن شفيتا في الوقت ذاته نعم هذا الموقف يدل على امرين اثنين اولا يدل على مزية سيدنا علي رضي الله عنه وحسبكم هذه الشهاده من رسول الله صلى الله عليه وسلم له. لأعطيلنا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله وفي روايه يحب الله ورسوله هذه الشهاده من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كافيه ووافيه اذا ينبغي ان نعلم هذه المزيه لسيدنا علي رضي الله عنه وينبغي ان تكون محبتنا له مساويه لهذه الشهاده التي شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن الذي اريد ان اقوله اذا فاض قلبنا حبا لسيدنا عليا كرم الله وجهه لهذه الشهادة التي شاهد له بها رسول الله لا وفي مواقف أخرى أيضا دل على شدة محبة رسول الله لعلي وعلى قربه من الله عز وجل أفإن فاض قلبنا حبا لسيدنا علي أفلم يبقى في قلبنا متسع لحب غيره من الصحابة خلاص نكره الآخرين لا هذا القلب الذي اكرمنا الله عز وجل به والذي هو وعاء لحب الله أولا ولحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا هو مهيئ أيضا لحب كل من أحبهم الله لحب كل من أحبهم رسول الله وفي المقدمة آل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. القدر الذي نحب حبيبنا عليا رضي الله عنه نحب حبيبنا أبا بكر وعمر وعثمان وبالقدر الذي نحب آل بيت رسول الله نحب أيضا أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم هذه هي قلوبنا يكون كل إخواننا المؤمنين بالله ورسوله نعم يضعون نصف اعينهم هذا القرار وأن يوطنوا أنفسهم على أن يرحلوا بهذه المحبة إلى الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها تمام. وأخيرا الإشكال الباقي هذه المرأة اليهودية التي دست السم الناقع في أشياء المصلي التي قدمتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كرامه سيدنا رسول الله تجلت فيها وقرار الله القائل والله يعصمك من الناس تجلى ايضا فيها نعم هذا شيء واضح جدا جدا لكن كيف لم يقتص رسول الله منها ما هو في احد الصحابه توفي بسبب أنه اشترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر اشترك مع رسول الله بهذا الطعام ومات الجواب عن هذا أن القصاص إنما شرعه الله لمن كان قد دخل في رقه الإسلام مسلم هو خاضع لشرع الله خاضع للقصاص أما غير المسلم لا سيم الحربي لا هذا لا يخضع للقصص وقال العلماء زينب كانت يهودي ولم تكن قد أسلمت بعد وكانت العلاقة بين المسلمين وبين خيبر علاقة حرب ولذلك اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال لم يكن ليسلطك الله عز وجل على ذاك على هذا الذي كنت تبحثين، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم عفا عنها ولم يقتص منها. والعلماء قالوا مثل هذه الحالة يدخل في حكم الإمامة والسياسة الشرعية. إذا رأى ولي أمر المسلمين أن يقتص له ذلك، نعم. وإذا لم ير ذلك له ذلك له، لكن لا باسم القصاص باسم أن هؤلاء حربيون له أن يفعل بهم ما يشاء الآن انتهينا من الحديث عن غزوة خيبر وكل ما يتعلق بها من أحكام في هذه الفترة أيها الاخوه بعد صلح الحديبية انتهز المصطفى صلى الله عليه وسلم الفرصة فأرسل إلى القبائل المختلفه في الجزيره العربيه والى ملوك العالم المعروفين آنذاك ارسل اليهم رسائل يدعوهم فيها الى الاسلام يعني وضعت الحرب او زارها يلتفت الى امم العالم والى الدول المختلفه يبلغهم دعوه الله سلما نعم فارسل سرايا من أصحابه إلى مختلف قبائل العرب يدعوهم فيها إلى الإسلام وكل كانت في العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نعم عدد السرايا التي أرسلها رسول الله عشرة سرايا السرية يعني عبارة عن مجموعة اشخاص يرسلهم رسول الله لمهم وما بيكون النبي موجود فيهم إذا هذه اسمه سريع أيضا أرسل رسائل إلى الملوك ورؤساء العالم مثلا ابن المساعد في طبقاته عدد الرسائل التي أرسلها رسول الله إلى الملوك لما رجع يقول من الحديبية في ذي الحجة من ذلك العام أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك رسائل متشابهة يدعوهم فيها إلى الإسلام قالوا يا رسول الله ولكن الملوك لا تقرا لا يقرؤون كتابا لم يختم بخاتم المرسل فاتقذ رسول الله خاتما ونقش عليه ثلاثة أسطور محمد رسول الله نعم وكان يضعه في إصباعه. نعم ففي يوم واحد أرسل رسول الله ستة من أصحابه إلى أماكن متفرقة. كل واحد كان يتقن لغة الملك الذي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. أولهم عمرو بن أمية الضمري أرسله رسول الله إلى النجاشي للحبش. سلمه رسالة رسول الله قرأها فنزل عن عرشه نعم وجلس معظما كتاب رسول الله وقبله ووضعه على عينيه وتشهد شهادة الإسلام وقال لو استطعت لجئت إليه لكنه طبعا لا يستطيع أن يترك بلده بعث رسول الله في الوقت ذاته دحية الكلبي الذي كثيرا ما ياتي سيدنا جبريل بشكله الى هرقل ملك الروم ما استطاع أن يعطيه الرسالة مباشرة دفعها دحية الرسالة إلى عظيم بصرة فدفع عظيم بصرة الرسالة إلى هرقل قرأه قرأ الكتاب وكان نص الكتاب هكذا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم عظيم الروم النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع الناس في أماكنهم نعم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فاني ادعوك بدعاء الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم الأريسي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 هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم وتتبعون ما قال عيسى بن مريم عن هذا الرجل يعني شاهد نعم قالت الروم وما ذاك نعم يا ايها الملك شو تريد منا نعمل قالت تتبعون هذا النبي العربي قالوا فحاصوا حيصه حمر الوحش يعني نخروا بافواههم وتصايحوا صيحه المنكر نعم لهذا الذي اقترحه عليهم هرقل نعم وتناجزوا ورفعوا الصليب يعني انهم غير راضين بهذا فخشي عندئذ هرقل على سلطانه وملكه وعندئذ قال لا انا اريد كنت ان امتحنكم ان امتحن ثباتكم نعم اثر الملك على الهداية واستمر على نهجه وكانت هنالك رسائل أخرى لكن الوقت أدركنا سنتابع الحديث عن هذه الرسائل وما يتعلق بها إن شاء الله تعالى في درس قادم والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان اللهم صل أفضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأدم علينا عين عنايتك واسترنا يا ربي بسترك الجميل في دنيانا وآخرتنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق أمين. وطهر ألسنتنا من الكذب وطهرها من الغيبة والنميمة أمين. وطهر أعيننا من الخيانة أمين. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين افتح اللهم علينا فتحا من عندك افتح اللهم علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نسلك بأن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء امائك ونسألك اللهم بإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تسقينا الغيث وأن لا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين اللهم مر سماءك أن تمطر ومر أرضك أن تنبت يا ذا الجلال والإكرام اسقنا اللهم غيثا مغيثا سحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين عاملنا اللهم بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نسلك أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك وأن تمتعنا جميعا بالعافية التامة اشف اللهم مرضانا أصلح اللهم أحوالنا اهدنا اللهم جميعا إلى سواء صراطك المستقيم اختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راضي عنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه إجمعين والحمد لله رب العالمين